وَذِينَ يُؤتُونَ م آتَ وَقُلوبُهُم وَجلَ وَقُلوبُهمم وَجِنَةٌأَهُ إ رَبِّهِم راجعون أُلائِكَ يسَادِعون فِي القَراتِ وَهُمْ له تَابِقُون وَل نُكَلِّفُ نَفْتًا إِللاا وَوسه وَدَن كتابُ يَطِقُ بالِالحَقِ وَهُم لا يغْون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا قول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكئون